آن لهذه النفس أن تخشع أما آن لهذه العين أن تدمع الآن آن آن يا رب آن وعزتك آن اللهم ارزقني عينينها الطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأاني من خشيتك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 أجر المصاب على مصيبته اللهم لا تدخني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر وسبحانك يا أرحم الراحمين سبحانك أبدا أبدا سبحان رب الملكوت والجبروت سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه فسبحانك اللهم سبحانك أبداً أبداً سبحانك اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك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 قضِ يا ربي عتقاءك بعبديق واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضه لغضبك المتشوقه لعفوك ولا تجمعنا يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمد مكارمه يا ذا الفضل العظيم سبحانك اللهم سبحانك لا إله إلا أنت, أنت الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشراً. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاو الخسرهن اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقاً لوعدك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ أَعْمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَبِالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ مانك تاب في رق منشور والبيت المعظور والسق في المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع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 يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون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 وَزَوَّجْنَاهُ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيطُوفُ عَلَيهِم غِمَانُلَغم كَهُم لُؤل مَكنُون وَأَقَ بَلَ بَعضُغُم لَ بَعض سَسَ عَل بل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم فمن الله علينا وقانا عذاب السموم اننا من قبل ندعو الله الله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 ويري المغضوب عليهم ولا الضالين تذكر فما أنت من نعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاؤُونَ أَمْ يَقُونُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَذِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ jom la yugni on hym kaiduhum syyka wala hum yon sarun wa in lillazien zolabu azaaban doun doun wala in lillazien zolabu أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبش بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم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 أكبر الله أكبر الله أكبر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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن يَكُونُ رَسُولٌ آمِين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إن لَهُمْ جَنَّتٌ مُّغْرَقُونَ كَم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَـاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَرَفْنَاهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَت عَلَيْهِ مُ السَّماء وَالأَبّ وَمَا كَُ مظرين وَلَقَدَ التَّابَنِي إسْر إلَ مِنَ العذابِ المُهين مِ فِ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 يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ والعزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثُمَّ صُبُّو فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا بَأْسٌ كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ فَذَلِكُم مَّرْضَى رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّدْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَلْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُقْتَبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم